Rabbana wa adkhil hum janaati adnin illati wagtahum Waman salah min aabaihim wazwajihim wazuriyyatihim Inna ka anta We'll السيئات يومئذ، فقد رحمته، وذلك هو الفوز العظيم. إن الذين كفروا دون لمقت الله أكبر من مقتكم. لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان. فتكفرون قالوا ربنا امتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلك بانه كفرتم وبه تؤمنون فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من يني.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 فَاهَار الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ وَأَن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 في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إجانا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وقال الذي امن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ ٱتَّنَى د يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِّنَ ٱللَّهِ مِن عَاصِمٍ وَمَن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 تكبر مقتا عند الله وعند الذين امنوا كذلك يطبع الله على كل طلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلني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 فاولائك يدخلون الجنه يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم ما لي ادعوكم الى النجاة وتدعونني إلى النجاة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 في الدنيا ولا في الآخرة وأنما ردنا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا U' barber at night in H braujin to fight the enemies And once they run under the nel استكبروا إن كنا لكم تبعات فهل أنتم مغنو عننا نصيبا من النار؟ قال الذين استكبروا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم, ادعوا ربكم يخفف عنها يوما من العذاب قالوا أولم تاتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال <تصفيق> إنا لننصر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 ما هم ببالغين فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير لخلق السماوات والأرض من ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا قليلا ما تتذكرون إن الساعة لا آتية إلا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم دعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم 1. Allah is the الذي who made you a night 2. Allah is the one who made you a night لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤفكون كذلك يؤفكون الذين كانوا بآيات الله يجحدون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 ذالكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا اله الا هو فدعوه مخلصين فدعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين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 then from a tree, then from a ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى مِنْ ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى يدلنون في آيات الله اننا يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما ارسلنا به رسلنا فسوف يعلمون سلاسل يسحبون في الحميم يسحبون في الحميم ثم في النار يفجرون ثم قيل لهم اين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا كن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون أدخلون ادْخُلُوا جَهَنَّمَ مَخَالِدِينَ فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَإِنَّمَا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ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 بالحق وخسر هنالك المبطنون الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون